लोन रयुनि मगलीखारीअ पकव हुआ ख्या मन आला मरली घर जी भवंत हूं वेदनिया जग फत आ लोना बरुनि मगलीखार गले हकोया हुआ ख्या मन आला خرجي وصالت وانت هايم بالدنيا وين انت اللي الضلوع وين عاضك تدري احبك وجرى عن الموت نرباك صحيح حنان قاسي ولكن ندريك ودربها ما تجاوبك شفايا وين انت اللي تتدري احبك واجرى على المتنرضاك صحيح انا قاسي ولكن ندريك وادري بها امك قبل تنطق شفايا اذا مرطب بضحكتيك انت داوي تضحك وما يرحبيييي قبل اشوفك ولاقيك كذا زعلان تقول مشعل انا فداك اذا بروقت بضحكتك انت داويك تضحك وعا ارهلنا الالم في حناياك تذكر حبيبي قبل اشوفك ولاقيك كذا زعلان تقول مشعل انا فداك لك حبيبي بس ودل الليل انا اجيك من تروح وتترك حياتي لولا تذكر حبيبي بس हकुआ बल्लो मोसाफ़ी ख़ुशि हाया थींदू नाज़ हकुआ भला खु रो हेत्रोसा बि ख़ुशि हाया थी रोह लौला حاسبك الله دامني من والله على هجر المحبين كانك نسيت اللي शिव महदमिनी मयमर मिन लिखे त حاسبك आय धन्य ही मय والله على هجر المحبين يجزاك انك نسيت اللي كتبته بيدي على ذراعي خايف اني انسى انسىك والله اخجل لربي يخلي دربك سعيد بدنيتك وتتحرك هذه قصيده في حياتك تناديك اذا لك تبقى سعيد بدنيتك وتحرك هذه قصيده في حياتك تناديك اذا ذكر تبغى دتك من تمنى واذا نسيت خلي يهدد ويغني لو لحالها فجر المسلمين يجسر ليك الله على هجر المحبين يجزاك